أضبط وأطلق مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر وأطلق مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر وأضبط مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر واطرب مسمعي برسول الشاش ابي امضي لنيل شهاده لا تخشى طاغوتا تشقي وامضي لنيل شهاده لا تخشى طاغوتا تشقي وانتف بها مترنما الله اكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدس جريحا قد سبي واهتف بها مترنما الله اكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي اتكل اليهود عرضا ندسوا كرمه مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين <تصفيق> عيذوا الشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا الشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا الشاش ابي زمجر <ارت Aww> <Ferrari> واطرب مسمعي يا رسوصر الشاش ابي فكانوا لا تفرح فطقئنا بجيش احمديون يهون للموت كما تهون شرب الخمره لا تفرح فطقئنا بجيش أحمد يكبر للموت كما تفون شرب الخمره اه لنيل في ساح اقصان الاب اه لنيل في ساح اقصان الاب واطلب مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجر واطلب مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجر واطلب مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجر رثا tambaa tambaa